غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ خلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إلِيَ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَآئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحافا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفراً اللذل من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْمُدِبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ